بسم الله الرحمن الرحيم لا أظن بذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب ألا يقدر عليه أحد يقول أهلكتم ما لنا بدا حَسْبُ أَنَّ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطَ حَمَلَ عَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا دَ وامة او مسكينا ذات تراب ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مقصده